وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَحِيرَ الْبَيْتِ لِلْطَّائِفِينَ وَطَحِيرَ الْبَيْتِ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُودِ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 غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، فتختطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.